ألم تر أن الله يُلِج الليل في النهار ويلِج النهار في الليل وسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهِ يَجْرِي إلَى أَجْلِ مُسَمَّى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَوَّاتٍ كَنفُورْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَأَخْشَى يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلا تغوا أنكم الحياة الدنيا ولا يوروا أنكم بالله الغرور إن الله عِدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ